اوكي برو درج بتيجي لحظة جنبي وتخشي قلبي ده انت اللي شاغل البال لما جيت من الدنيا قبتل احكي بيه انت قلبي وربنا نستيني لعكمانا تخلقيني تعصبين مش هتمشي من هنا كل حاجة في دنيتي انت اصلا دحكيتي والأمانة انت الأمانة نفسي اخد فرصتي بطل ياللي احلى العسل مش هغيب انا مش هسيب حتى لو كان ايه حصل مرحب بيك في كوكبي نورك جاتلي في ملعابي ايوه حبك جوه قلبي صعب انك تهربي بعد بصابك لما جيت للدنيا اخري تحكي زاك تديني بوض ليك لازمة معينه انت حاجة مش ممكنة لما شفت شايفك بقلبي مش بحب غيرك أنا ما تيجي لحظة جنبي وتخشي قلبي ده انت اللي شادي انت من غيرك انت فلت وعاجبني يا غزال ما فيش بعد وعدي لو برق رعد هفضل معاك مهما طال نور عيني يا اللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال غير مني ولا لا اصوب جدا في الماي استحاله اتقبل ست انت انت وللي سبنا فرقك عجبنا بعدك كسبنا نفسينا فما يجيش يزني يفطل يرني هنحني للي رعينا يا ناكر بكره بكرة هنقول هنقولك امشي هوينا غير اخد مكانك انت زمانك الجاي مش لقدالينا